يا داعه امتنا سودي فالحق ينادي انعودي يا داعه امتنا سودي فالحق ينادي انعودي والتمضك تائب امتنا بالنصر اليوم موعود والتمضك تائب امتنا بالنصر اليوم موعود قولوا للباطل لا نخشى نيران كذات الاخدود قولوا للباطل لا نخشى نيرانك كذات الأخدود قد عادت بردا وسلاما نيران البغي لنمرودي وخليل الله تداركه يطف من رب معبودي قد عادت بردا وسلاما نيران البغي لنمرودي وخليل الله تداركه بسم الرب المعزودي. بعد تعاد لما كفرت وكذلك بعد لثمودي. لما كفرت وكذلك بعدا لثمودي فالله عزيز منتقم والويل لباغ المنكودي. فالله عزيز منتقم والويل لباغ المنكودي أمتنا سودي فالحق ينادي العودي دَاوَتْ أُمَّتُنَا سُودِي فَالْحَقُّ يُنَادِي أَنُودِي وَالْتَمْضِكُ تَائِبُ أُمَّتِنَا بِالنَّصْرِ لِيَوْمٍ مَوْعُودِ وَالْتَمْضِكُ تَائِبُ أُمَّتِنَا بِالنَّصْرِ لِيَوْمٍ مَوْعُودِ قُولُوا لِلْبَاطِلِ لَا نَخْشَانِ لا كَذَاتِ ذات الأخدود فرعون تجبر في صلف فوذل بطفل مولودي ونجا موسى من محنته والبحر تجمع كالطودي فرعون تجبر في صلف أو بطفل مولودي ونجا موسى من محنته والبحر تجمع قطودي وشباب الدعوة وصوتهم في المحنة أفضل محمودي وشباب الدعوة وصوتهم في المحنة أفضل محمودي جادوا بالروح وما بخلوا بالمال فأكرم بالجود جادوا بالروح وما بخلوا بالمال فاكرٍ بالجود يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي العود يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي العودي والتمضك تائب أمتنا بالنصر اليوم موعودي والتمضك تائب أمتنا بالنصر ليوم موعودي, موعودي قولوا للباطل لا نخشى قولوا للباطل نخشى قولوا للباطل لا نخشى قولوا للباطل لا نخشى قولوا للباطل لا نخشى نارك ذات الاخدود قولوا للباطل لا نخشى نارك